O أَمِنُ بِمَا أَنزَنتُ مُصَدِقَدِّمَا مَكُم وَلَا تَفُ أَوْ وَلَكَ فيِ بِِ وَلَا تَفُُون birbihi wa la tashtaru قَنِ الْبَاطِنِ وَأَنْتَ تَأْمُرُ الْحَقَّ قَرَأْتَ تَنَدُمُونَ وَأَطْلِصَّ تَطْرُونَ نَنَا كَبِيرُ بِالْيَوْمِ تَسُونَا أَنفُسُكُمْ أَمْ تَبْتَكُلُونَ أستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين تَكُونَ يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنۡهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٌ ولا يقبل منها شفاعة